أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طالعا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاى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 فاتاك حديث موسى اذ راانا فقال لاهلهم اثو انني هلاس نارا فقال لاهلهم كثو انني انست نارا, نارا لعل اتيكم منها بقبس او اجد على النار قد فَذَمَّ أَتَاهَا الْنُّذِيرُ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُفَدِّ الطَّوَابِ وَأَنَا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُحَا إِنَّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدِنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي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 وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنِعَ عَلَى عَيْنِهِ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدْنُنُكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إلَى أُمِّكَ كَيْتَقْرَعْنَهَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونًا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 نبات شتى كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأننها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم هتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحّتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأصاب النجوى قالوا إن هذا نساحٌ يريدان أي يخرجكم قالوا إن هذا نساحٌ يريدان أي يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المُثلب فأجمعوا كي ذكم ثم أتوم و قد أفلح اليوم من استعلى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 إنه لك بيوكم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلب أنكم في جذوع النخل ولأصلب أنكم في جذوع النخل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 ب ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليهم من السحج والله خير وأبقى إنه من يأتي ربهم مجرم فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى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 ولقد أُحينا إلى موسى أن أسر بعباده فأضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركه ولا تخشى فأتبعهم في الرعون بجنوده فغشياهم من اليم ما غشياهم وأضل في العون قومه وما هدا يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدومكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المد والسلوى كل من طيبات مَا وزقناه ولا تطع فيه فيحل عليكم غضبه وَمَن يَحْلِل عَلَيْهِ غَضَبِهِ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَبَوَى أَمَنَ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَبَوَى أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ تَذَّلَّ لك عن قومك يا موسى قالهم هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدهم ربكم وعدا حسنا فقاعد عليكم العهد أم أردتم أي حل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أي حل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مواعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا بأوزار ولكننا حُمّنا بأوزار من زينة القوم فغدقناها فكذلك ألقى السامر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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ لهم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 فإذ يتبعون الداعي لا عوج وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فَلَا يخاف ظلم ولا هضما وكذلك انزلنا القرانا ربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون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 وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شدرة الخلد وملك لا يبنى فأكلا منها فبدت لهما سوءا ثم وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربهم فَتَوَّابٌ ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبغى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لألمها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزابا وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مَنْ أَنَا إِلَّا يِنِ فَسَبِحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَ النَّعْيَنِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَاهِ بِهِ أَزْوَاجٌ مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصنف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من وابنيه اذا قالوا ربنا لقد قالوا ربنا لو انا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك من قبل ان نذل وذل قُل كل متربص فتربص فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السمي وَمَنِ اهْتَدَى